غُمِلَّ صَالُ الجَحِيمِ ثُمَّ يُقالُ هَذا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاحِينَ ياو ظرود هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟